وفي أموالهم حق للسائر والمحرم وفي الأرض آيات للمقينين وفي أفسكم أ فلا تبصرون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 هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فَرَغَ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم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 فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ مُعْصِرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قيام وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا 117. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون 118. والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَفِرُّوا إلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى مِن قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتوا صوبه قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت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 طعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتيء فإن ل الذين ظلموا ذنوبهم مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون